ونخيل صنوان وَغَيْرُ صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 وَيَخْشَونَ رَبَّّهُم وَيَخَافُونَ سُ الْحِسَاب وََّذينَ صَبَرُ بتِ غَاب أَوجِهِ رَبّم وَأَقامُ الصَّلاتَ وَآافَقُ مَِّا رَزَقُناَاهُم سَِّ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 الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن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 بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَنَا جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ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 وَإَِّا نُركَ بَعْضَ الذيينَ عِدهُمْ أََْةَوفيَكَ فَإِ ماَا عَكَ الْ البَلاغُو عَلَن الْحِسَاب أَلَم يرْهُ أن نَاتِ الأرْضنَ قُصُهَا مِن أَطرافِهَا وَلَّهُ يَحكُم لا مُعَِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُو سرَريع الحِساب.